والنازعات غرقاً، والناشطات نشطاً، والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمراً، يوم ترجف الراجفة تتبعها الوادفة، قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، فإذا كنا عِظَامًا.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 والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطالب